بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم ذلك الكتاب لا غ ي ب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون أ و ل ئ ك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ك هم المفلحون إ ن الذين كفروا سواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أ ب ص ا ر ه م غ ش ا و ة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آ م ن و ا وما يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أ ل ي م بما كانوا يكذبون و إ ذ ا قيل لهم لا تفسدوا في ا ل أ ر ض قالوا إ ن م ا نحن مصلحون أ ل ا إ ن ه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون و إ ذ ا قيل لهم آ م ن و ا كما آ م ن الناس قالوا أ ن ؤ م ن كما آ م ن السفهاء أ ل ا إ ن ه م هم السفهاء ولكن لا يعلمون و إ ذ ا ل ق و الذين ا آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا إ ل ى شياطينهم قالوا إ ن ا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أ و ل ئ ك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما واذا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يفقف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء ي ا أ ي ه ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قدركم لعلكم تتقون الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بناء و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا و أ ن ت م تعلمون و إ ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وقولها د شهداءكم من دون د ع و ا الله إن كنتم من إن ص ي ن فإن ف لم ل ت ع ا و ن تفعلوا فاتقوا التي النار و ق د الناس و ا ل ح ج ا ر ة اعدت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ا به متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج مطلق وهم فيها خالدون ان الله لا ي س ت ح ي أ ن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ف أ م ا الذين آ م ن و ا فيعلمون أ ن ه الحق من ربهم و أ م ا الذين كفروا فيقولون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إ ل ا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم ينيتكم ثم يحييكم ثم إ ل ي ه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ثم استوى إ ل ى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم و إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي جاعل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة قالوا أ ت ج ع ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و ن قال د س لك ق اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آ د م الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني, أنبئوني باسمائها اولئك ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آ د م أ ن ب ئ ه م ب أ س م ا ئ ه م فلما أ ن ب أ ه م ب أ س م ا ئ ه م قال أ ل م أ ق ل لكم إ ن ي أ ع ل م غيب السماوات و ا ل أ ر ض قال أ ل م أ ق ل لكم إ ن ي أ ع ل م غيب السماوات و ا ل أ ر ض و أ ع ل م ما تبدون وما كنتم تكتمون و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم آدم رغدا منها شئتما اسكن الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا وزوجك أنت الشجرة هذه هذه تقربا حيث فتلقى ك و ن من ا ا ظ ا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا ل فأزل لهم م ي فيه ن و ل ادم بعضكم لبعض ع و ل ك في الأرض من س ت ومتاع ق ر إلى ح ي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم و أ و ف و ا بعهدي اوف بعهدكم و إ ي ا ي فارهبون وامنوا بما أ ن ز ل ت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أ ن ت م تعلمون و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة واركعوا مع الراكعين I、mm、mean... -hmm. أ ل ك ن اصبحت ان تتعلموا ان ت ت ع ل و ا ان ت ت ع م و ا ان تتعلموا ان تتعلموا ا تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ل م و ا ان تتعلموا ا ل ص ت ع ل م و ا ان ت ت ع ل و ا ن تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ت ع ل م ا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ت ع ل م و ا ن تتعلموا ن تتعلموا ان ت ت ع ل م ا ان تتعلموا ن ت ع ل م و ا ت ت ع و ا ان تتعلموا ن ت ع ل م و ا تتعلموا ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت و ج ز ي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ش ف ا ع ة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون و إ ذ نجيناكم من ال فرعون يسوونكم سوء العذاب يذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آ ل فرعون وانتم تنظرون و إ ذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و إ ذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إ ل ى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 واذ إ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من بطنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أ ت س ت ب د ل و ن الذي هو أ د ن ى بالذي هو خير اهبطوا مصرا ف إ ن لكم ما س أ ل ت م وضربت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة وباءوا بغضب من الله ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إ ن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و إ ذ أ خ ذ ن ا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دع و لنا ربك يبين لنا ما هي قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع و لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع و لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن ا ل ب ق ر ة شابه علينا و إ ن ا ان شاء الله لمهتدون قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا ذلول تثير ا ل أ ر ض ولا تسقي الحرث مسلمه ل ا ش ي ة فيها قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و أ ش د ق س و ة و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه ا ل أ ب ه ا ر و إ ن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 أ ف ل ا تعقلون أ و ل ا يعلمون أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أ م ي و ن لا يعلمون الكتاب الا اماني ا ي ه يقولون هذا من عند ت وان به ث م هم الا لهم ي ك س ب و ن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 وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان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 اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا ب ا ل آ خ ر ه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل و آ ت ي ن ا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس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 بئس ما اشتروا به انفسهم أ ن يكفروا بما انزل الله بغيا أ ن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولقد إ ذ ا ق ي لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بما ا ا بما علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق ل أنزل و ويكفرون وهو نؤمن م ص ق قل فلما تقتلون قبل ولقد ا لما أنبياء الله فلم معهم من قبل إن كنتم مؤمنين إن جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون و إ ذ أ خ ذ ن ا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم ب قل و واسمعوا ق بئس ما يامركم به إ ي م ا ن ك م إ ن كنتم مؤمنين قل إ ن كانت لكم الدار ا ل آ خ ر ة عند الله خ ا ل ص ة من دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أ ح ر ص الناس على حقهم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 ولما ق د أنزلنا إليك آيات بينات و يكفر بها الفاسقون جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أ و ت و ا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون واتبعوا ما ت ت ل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما ل الشياطين ل ك كفروا ن ي ع و ن ل ن ا السحر وما س وما يعلمان من احد حتى يقولا إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 خ و فالله عليهم ل و هم يحزنون و ق ا ت ا ي و د ل يحكم س ت يتلون الكتاب النصارى قال الذين لا فالله على كذلك يعلمون مثل قولهم شيء ي وهم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ة ولا م ي ص ر ولا ن وإذ ب ت إ ب ر هم ي ربه بكلمات فأتمهن قال ن إ ينصرون جاعلك ل ا إماما قال س ومن ذريتي ا ه ي ا أن للطائفين طهر بيتي وقال ا ل ر ك ع ادراهيم ل س ج و وإذ إ قال ب ر ب ج ع ل هذا بلدا آ م ن ا وارزق أ ه ل ه من الثمرات من آ م ن منهم بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم ا ض ر ه إ ل ى عذاب النار وبئس المصير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 ومن يرغب عن مله ابراهيم إ ل ا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين إ ذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بني ه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبني ه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك و ه ا ك قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحد ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا ك و ل و ا ه و د ا أ و نصارا تهتدوا قل بل مله إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ا وما كان من المشركين قولوا وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب وما وما وإسماعيل والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي بالله أنزل إلينا أنزل إلى النبيون آمنا إبراهيم من رب لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون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 هودا أو قل أأنتم أعلم أم الله وما أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أ م ة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي والمغرب يشاء من إ ل ى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أ م ه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم من ي ت ب ع ا ل ر س و ل ممن ن ي ن ط ل ب على عقبيه و إ ن كانت ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذي نهد ى الله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م إ ن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في ا ل ص ل ف ل ن ولئن ك قبلة ت ر ض اتيت ه ا ف و وجهك شطر المسجد وحيثما ن م ف و و ل الذين و و ت اوتوا الكتاب ل ل ي ع م ن أنه الحق من ربهم وما الله بغافل يعملون ولئن أ ربهم الله الحق وما بغافل عما ي الذين ت ت و الكتاب بكل آ ي ة ما تبع قبلتك وما أ ن ت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله ب ع ض ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م من بعد ما جاءك من العلم إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م و إ ن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل و ج ه ة هو موليها فاستبقوا الخيرات أ ي ن م ا تكونوا ي أ ت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول ي وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه لحق ل من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول ي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم ولنبلونكم ا ل ب و ي ء م ك م م الخوف والجوع والجوع والجوع ن والجوع والجوع والجوع إن الله مع الصابرين والجوع و ا ل ن يقتل في سبيل الله و ع والجوع ح ي ل لا ت و ا ل ن ب ج و م والجوع والجوع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 وعصيرا ف إ ن الله شاكر عليم إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إ ل الذين ا تابوا و أ ص ل ح و ا وبينا و ف أ و ل ئ ك أ ت و ب عليهم و أ ن ا التواب الرحيم إ ن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أ و ل ئ ك عليهم ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن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 و ت ص ر ي ف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر ََُّ بين السماء والارض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين ت ب ع و ا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال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 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 اولئك ما ي أ ك ل و ن في بطونهم إ ل ا النار ولا يكلمهم, الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب ب ا ل م غ ف ر ة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 والسائلين وفي, الرقاب والسائلين وفي الرقاب واقام ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة والموفون بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والصابرين في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 يا أولي الألباب ليس الألباب ل ع ك م ج ن افيضوا ح أن تبتغوا ض ل ا فإذا من ربكم فإذا أفغتم من حيث أ ف ا ض الناس واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم ف إ ذ ا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ب اولئك م ن من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ا وما الآخرة خلاق الآخرة وقنا عذاب النار س يقول في في يقول في وفي له لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن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 س َ ل ب َ ن ِ ي إ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل َ ك َ م ْ ت ََ ي ْ ن ا ه ُ م ْ م آيَةٍ ب ا ل ن ا ب َ س ي ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق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 والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصروا الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين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 ولو شاء الله لاعنتكم إ ن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى ي ؤ م ن و ل ا م ه م ؤ م ن ة خير من مشركه ولو أ ع ج ب ت ك م ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أ ع ج ب ك م أ و ل ئ ك يدعون إ ل ى النار والله يدعو إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل م غ ف ر ة ب إ ذ ن ه ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون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 فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ف إ ن فاؤوا ف إ ن الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم والمطلقات ي ت ر ب ص ن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أ ن يكتمن ما خلق الله في أ ر ح ا م ه ن إ ن كن يؤمنن بالله واليوم ا ل آ خ ر و َ بعولتهن ََُُُُّ أ َ ح ق ُّ بردهن ََِِّ في ِ ذلك ََِ إ ِ ن أ َ ر َ ا د ُ و ا إ ِ ص ْ ل َ ا ح ً ا و َ لهن ََُّ مثل ُِْ الذي َِّ عليهن َََِْ بالمعروف َُْْ و َ للرجال َِِِّ عليهن َََِّْ درجه ََ ة والله ََُّ عزيز ٌَِ حكيم ٌَِ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ارثتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا ولا تمسكوهن ضرارا ل ت ع د د و ا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 ف إ ن أ ر ا د ا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما و إ ن أ ر د ت م أ ن تسترضعوا أ و ل ا د ك م فلا جناح عليكم إ ذ ا سلمتم ما آ ت ي ت م بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أربعة أشهر وعشرا الله الله بما فإذا فلا يتربصن بلغن أجلهن فلا جناح عليكم بأنفسهن أشهر فيه أربعة منكم أن بصير جناح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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرطوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرقتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقربوا أ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى و ق و م و ا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 من م بعد وقالوا س ى إذ قالوا لنبي الله مبعثنا ل ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم ا ل ق ت ا ل أ ل ا تقاتلوا قالوا وما لنا أ ل ا نقاتل في سبيل الله وقد أ خ ر ج ن ا من ديارنا و أ ب ن ا ئ ن ا فلم ا كتب ع ل ي ه م القتال تولوا إ ل ا قليل ا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم ن ب ي ه م إ ن الله قد ب ع ث ل ك م ق ا ل و ا تملك قالوا أ ن ا يكون له الملك علينا ونحن أ ح ق بالملك منه ولم يبتسعه من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده ب س ق ة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إ ن آ ي ة ملكه أ ن ياتيكم التابوت فيه س ك ي ن ة من ربكم وبقيه و ب ق ي ة مما ترك آ ل موسى و آ ل هارون تحمله ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن في ذلك ل آ ي ة لكم إ ن كنتم مؤمنين فلما فصل ط ا ل و ت بالجنود قال إ ن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ف إ ن ه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا قا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات و آ ت ي ن ا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس ولو شاء الله م ق ت ت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله م ق ت ت ل ولكن الله يفعل ما يريد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي ب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م إذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال أ ن ا احيي وميت أ قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ياتي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أ و كالذي مر على قريه وهي خ ا و ي ة على عروشها قال أ ن ا يحيي هذه الله بعد موتها ف أ م ا ت ه الله م ئ ة عام ثم بعثه ق ا ل ك م لبثت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 مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت سبع سنابل في كل س ن ب ل ة م ا ئ ة ح ب ة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا أ ذ ن لهم أ ج ر ه م لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و م غ ف ر ة خير من قول صدقه يتبعها أ ذ ى والله غني حليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و ا ل أ ذ ى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ف أ ص ا ب ه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء مرضاه الله وتثبيتا من أ ن ف س ه م كمثل جنه ب ر ب و ة أ ص ا ب ه ا وابل فاتت اكلها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فطل وله ا ل بما بصير تعملون ذريه ضعفاء ف أ ص ا ب ه ا إ ع ص ا ر فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتفكرون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إ ل ا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن ي ؤ ت ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إ ل ا و ل ا ل أ ل ب ا ب وما انفقتم من ن ف ق ة أ و ن ذ ر ت م من ن ذ ر ف إ ن الله يعلمه وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبدو الصدقات فنعم هي و إ ن تخفوها وتدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم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 فمن جاءه م و ع ظ ة من ربه فانتهى فله ما سلف و أ م ر ه إ ل ى الله ومن عاد فاولئك اصحاب ا ل نار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و اقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا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 وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن ممن ترضون من الشهداء ان ت ض ل إ ح د ا ه م ا فتذكر إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى ولا ياب الشهداء إ ذ ا ما د ع و ا ولا ت س أ م و ا أ ن تكتبوه صغيرا أ و كبيرا إ ل ى أ ج ل ه ذلكم اقسط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ا أ ن لا ترتابوا الا أ ن تكون ت ج ا ر ة ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس س عليكم جناح الا تكتبوها و أ ش ه د و ا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد و إ ن تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم و إ ن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ا ت م ن أ م ا ن ت ه وليتق الله ربه ولا ت ك ت م ا ل ش ه ا د ة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آ م ن الرسول بما انزل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يقبل